بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلُوا يُوحِي أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنِّي سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا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 وَالسِّحْرِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رهقا. وَإِنَّهُمْ ظنوا كما Leyebath Allahu ahd ve innala mesne sema, fojedina hamul ان كننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لالنا يجد له شهابا رصدا واننا لا ندري شر نريد بمن في لفظ امراد بهم ربهم رشدا وَإِنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَإِنَّ ظَنَنَّا الله في الاض ولن نعجزه هربا وان لم ما سمعنا الهدى آمنا به فمن يومن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا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 ونشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ve lan jid min donuhi mu'ltehdeni la bala zan min Allahi ve resalatih ve meyi agsil Allah ve resuluh فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ ضَعُفْنَا نَصْرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا قُلْ نَدْرِي أَقْرِبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا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 لِيَعْلَمَ أَن قَدْ بَلَغُوا رِسَالَاتِ ربهم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ عَدَدَ